وقت وصلى يوسي قال ابن المنذر رحمه الله تعالى أجمع أهل العلم على ان ما بين صلاه العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر اسم من هوى ابن المنذر كتابه كتاب الاوسط وقوا علماء ومفنع اجماع يعني حكون خلاف بين علماء وقوا صلى يوسي منذوake ني بعد صلاه العشاء لمشواكه وقات وقته الفجر الصادق يعني بين هاتين الذبلي ده وقت صلاه يوسف ميكوج حديث عائشه رضي الله عنها لكي تجلش معنى قالت رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرض من صلاه العشاء وهي التي يدعو الناس العتمه ila al-fajr rawahu muslim samaa'a ishara Allah anha qamtu mu sallallahu alayhi wa sallam li kuwa kisali yani sala yasiku ha baina ya kumaliza sala ya isha ambapo al-atama ha yani mwisho kucha leo usiku baada ya hiyo mpaka kutoka kwa al-fajiri yu hadithamipokea muslim wakati gani ndio wakati bora الوقت لصلاه الليل نيجان افضل اوقات صلاه الليل لاخر الليل اخر الليل مشوا يدل على, على ذلك حديث جابر رضي الله عنه فيجلسه كوا وقتي bora حديث جابر رضي الله عنه اسما اليكم صحيح مسلم اسما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاه آخر الليل مشهوده وذالك افضل صلاه يموشو وسكو مشهوده يعني تشهديه وانا ملائكه وذالك افضل انهو يعني صلاه وقت واك... هو وموشو وسكو ديو بورا يعني كلكو ابو اليل امبوكيا هيني امبوكيا هيني توكنيا مسلم على ف عبد الرزاق في مصنفاته الله امبوكيا ابن الله تعالى هو ما رأيت أحدا ممن يؤخذ عنه إلا أن الوتر من آخر الليل أفضل لمن afdalu liman ابن سيرين رحمه الله rahimahullah sajamona yoyote yani min bain al-ulama Abu Qamba yu'khadhu 'anhum al-'ilm katka ulama wote ndiwokuta Abu Qamba مؤخرة وسيفو ند وقتي بورا وصلاه الليل لكني كماني لمن اطاق واليويزا يعني كينوكو اسيكو من اطاق يستيقظ آخر الليل ني بورا كيا صلي اخر الليل نهي كلمه ابن سيرين رحمه الله يتوينgez kwenye masala masala yenyewe ni kuwa kuna mwanzo wa usiku kuwa ni كو اه قام الليل الذي لم يقدر اسيوزه ان يستيقظ ان يستيقظ اخر الليل هاويز يكونو كمشو وسوق بس فاول الليل افضل له منو وسوق كيكيتكوني بورا ايكيو هاويز كينوكا مشو وصيكو. وهذا او هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض اصحابنا فمسلم اللي كان يوصي بعض من الصحابه Jambo hili kama lilokuja kwenye sahiha ya Ibn Hadith Abi Hurairah asema radhiallahu anhu awsani khalili bi3. Kipenzi changu ni Mtume sallallahu alayhi wasallam amenusia mambo matatu la adahuunna hatta amut. Nisiawacho paka nifike. Mambo hayo matatu la kwanza amemuhusia Mtume sallallahu alayhi wasallam siamu au somo 3 siku mwa kila mwezi. Jambo salatu dhuha na jambo la نوم على وتر يعني تجلس جلالا نصلي وتر فابو طليه الموصي ابو هريره قبل جلاله اصلي وتر نوترني قيام الليل لصلاه الليل طيب بلا يكون اللي مكوجه هنا كاين حديث اللي هو صحيح مسلم حديث يا ناني ابو الدرداء رضي الله عنه اسمع هيفو هيفو خليلي بثلاث قال فموشو ليله ثلاثه واسمع وبالا حتى الوتر تمام الجملة الثالثة نستدل لمتى نسوالف ويتر فايو يوت haya ya mikuja kutoka kwa mtume aliye salatu wasalam wa kwa afdalu au qad salat al-layl akhir kisha pemekuja kuwahusia baadhi ya masahaba zake wasilale kabla hawajali witr vipi haya maan borta yakusanya vipi halan nawawi rahimahullah ta'ala ta'khir fakamwishowa usiku ni bora siku yote kwa yule anayekuwa na thika kwa kuwa yeye atainuka mwisho wa usiku yani yeye atarajia kwa atainuka mwisho wa usiku aweza hilo alafu asema wa anna man la yathiq bidhalik yani man la yathiq bilistiqaz akhir allayl asikwa yani hajiamini au na mimi nitapetikiwa hawezi ني وهذا هو الصواب اسمع انه يرحمه الله حيند لو يعني آخر الليل ني يعني هذا أفضل على الاطلاق لكن قال يويزا طبعا اسيويزا بيني كبسا افضل كوك هيني اول الليل اسيجي اككوسا قال شيخ الإسلام رحمه الله قوسينا مساله هايا مثل ما قال النووي ثم زاد قال رحمه الله كما ثبت الحديث في صحيح الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما الوثق بتتم عليه الصلاه والسلام كتابه الصحيحه يعني سعيد البخاري من خشي ان لا يستيقظ آخر الليل فليوتر اوله ومن طمع ان يستيقظ آخره فليوتر آخره فإن صلاة آخر الليل مشهوده وذلك افضل كما متوم وسلم امبىه أو ااغوبيا hataweza kuamka mwisho wa usiku fal yuter awalaone basi aswale kabla haja sali witer asali mwanzo wa usiku witer na yule anayeta anayekuwa na tamaa kwaweza kuinuka mwisho wa usiku basi asali mwisho wa usiku kwa هذا mwisho wa usiku sala ili حال يمكن أن نقول بأن آخر الليل أفضل من جهة وقت أداء الطاعه مشه وصيكني بورا tukizingatia nini wakati bora wa kutekeleza taahini wakati bora طيب واول الليل لمن يستطي لمن لا يستطيع آخر الليل أفضل من جهة العامل نفسه Kusali mwanzo wa usiku kwa asiyeweza kuinuka mwisho wa usiku ni bora kwa upande tukizingatia nani tukimzingatia yule mwenye kusali kwa sababu lao watachelewesha hatapitikiwa atakosa kifaa kwa hiyo tukizingatia hivi takwa mwanzo ndio bora kwa yeye lakini tukizingatia nyakati bora za kutekelezwa ibada jahini mwisho ndiyo ndio bora naam na hili jambo muhimu sana muislamu alizingatia بل الانسان على نفسه بصيره كلام تشويجوه يا منيه اكيد يونا اذا كنتيكيو وسيق بس افني بديه قبل حلاله اصلي بت طيب وصيه متي عليه الصلاة والسلام اكيد يونا هو ياتاامكا انا نشاط يكوامكا بس يتشيليشوا بسبب بو ندو وقتي وراثا الان صلاه التراويح حل الأفضل في اول الليل او في آخر الليل صلاه التراويح طيب بوراني موزهني مشو التراويح افضل من اول الليل افضل يتراويحني أول الليل طيب كي وابورني اول الليل فكيف نحمل قول عمر والتي تنامون عنها أفضل عمر رضي الله عنه اللهم والتي تنامون عنها افضل يعني بعد النوم تستيقظ تصلي يعني مو اخر الليل هيني بورك لكم اول الليل يتبوعوا بفي قول يا عمر هيني ita bebwa wanasema ulama ala targhib fi salati akhir al-layl li ila watu kusali yani wa wa siyache kusali ni bora حتى يا كسوديه لا أن يؤخروها وسيئلواش بل يصلون أيضا آخر آخر الليل كونين يا سما من يصلي بهم أول الليل لو ان قالوا اول الليل صم ورا عمر لما أمر من يصلي بهم أول الليل اكما امرش ابي اوصلشه وقت منظو وسف صلاه التراويح القاضي رحمه الله بين الحكمة في تفضيل اول الليل بالنسبة للتراويح حكمه تفضل يشعل بيني ايش اسام ولان في التأخير يعني تأخير صلاه التراويح تعريضا بان يفوت كثيرا من الناس هذه الصلاه لغلبة النوم كويتشيليوشا صلاه التراويح ها كنكو فيليكي يا وينغي miongoni mwa watu waikose ini sala ya tarawih hunu pani moja yani lao tutasema hapa lanusalli huna fil masjid khalas fak akhir al-layl funguliu miskiti watu سيفوتهم هذه تفوتهم هذه الصلاه طيب وعندهمون صلاه التراويح ايوه واهنا مهمه سنه تزينتي الجنبين المسلم خارج رمضان وين ميونغوني مو مسلم جنب لا يصليوا سيكو حالنا كفا مبالي او مهمي يكيو واحد وجونا هوزه كينوكا وسيكو كونا مشقه كونا تعب بس خذ بوصيه النبي صلى النوم على الويتر صلي وذكر قبل جلاله نسأل الله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم